إلهنا لك الحمد لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجتنا وفرجت عنا وفرجت, عنا وفرجت, عنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافى كبت عدونا وبصدت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أن عنت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حين أو ميت أو شاهد أو غائب. ولك الحمد حتى رضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت.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 ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا من منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ما ولا إلا نصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان حبب إلينا الإيمان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 والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إن قلوبنا بيدك تقلبها كيف تشاء فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك قلوبا أوفاه قلوبا مخبته قلوبا نبيه يا رب العالمين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك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 وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياض